لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَنِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَحْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا دَعْلِكَ عملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم تَخْلَفُونَ فِيْنَا فِي الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله بيراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوج العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من قيل ارجعوا وعراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم kau bina, walaupun kau, fatah tum afusakum, waturbustum, wurtabtum, wghratkum. Alamani yudaja, am Allah, wghratkum bilaa اليوم لا يؤخذ منكم فتية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وجينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ما يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وبوفرة من الله ورد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 والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب مما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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينسره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفَضًا وَرَحْمَةً وَرَهبَانِيَّةً يَدعُوَانَ مَا كَتَبَ نَ عَلَيهِم إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله إلا بدغاء الظان اللائي فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يحلم أهل الكتاب الا ينذرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء